قَالَ يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْتَ لَامُنْقِي وَإِنَّنَّكُمْ أن أَوْلَى مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِي خِيفَةً مُّوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى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 انتم له قبل ام النا لكم انه لكبيركم الذي علمكم الصف فلا قص عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا انقلبنكم في جذوع نخل ولا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما أنتقام إن تقار. ما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبطاه إن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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذك